سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، فلينفث عيساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من شرها. فإنها لن تضره، فقال إن كنت لا أرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فلا أباليها. رواه مسلم وعن أبي سلمة قال إن كنت لا أرى الرؤيا تمرضني. قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرؤيا صالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى ما يكره، فليتفل عيساره ثلاثة، واليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحداً، فإنها لن تضره. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه رواه مسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثلاثة فالرؤية الصالحة بشرى من الله ورؤية تحزين من الشيطان ورؤية مما يحدث المرء نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس قال وأحب القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما رواه مسلم وعن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخت إلا خوخت أبي بكر وأنا أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر فعد رجالا رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرف فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وأمر قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا عليه الذئ فأخذ منها شاتا فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السنة؟